بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امين يا ربي خواه باقایی یورین آزادانه کانی خود روزی هم روزت دیکوبل تردیتین کلای حکم من لیور جتی به وشانیشی و برخوش بارتنش ور جتی باقایی یورین آزادانه کانی خود همو امکاتش من بخیر و حسن علی وحید کی و تونیتی من بسرشو برتیتی بسرشو فداشیج انشالله لایت و نصره برای نبرد خوشاییم بر دعای نصر نشان کانی قیامت زده کانی پیش و بش یکم و بش دوه من نشانه بچوکان قیامتان کتایی پیهنه هم شویش انشان وقتین خزمت یکمین دزل بشی سی ام که خواب پایبتی من کردو بشی بشی بشی سی ام تنیا نشانه گورکان قیامت بات سقیم انشانه لم شو با دوه نشانی بچوک کتایی پیهن، اوه کلم روبه است یکاین همون نشانه ما عده اندی نشانانه بلای فیاضی مهدی دعایی سلام رو ادامه که این نشانی بچو کن بو اگر دربناوی سعیت نشانه. اول نشانه که ندوبشی فیاض باد سلام که لایز آن زمان بنشان بچو کن نه ابردم رانی هزیزم. بالام دو از این لرودان سرگودانی کاملاً نشانه جو را که نمایشی کوتوم به یک بدوای بشي وعده كهر وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسه لواك وفرمي خروج الآيات بعضها على هسنة بعض يتتابعنا كما يتتابع الخرز في النظام فرمي هاتنو در توني كان يك بدوى يد عباد هر وكو تون ملوعة كيه بتربراني عزيزو خوشه اسم حبا شي وعده كرزو مورو كان يك بدوى يدعون خوارو فانع بخوى اليولا حب شي وعده كرزو ولا فالمديك ذا عبد الله يكون عمل ذي جرثومة رحمه إخوانا بذل فيها غمار إخوات الله عليه وسلم فرميني الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع يتبع بعضها بعضا لشأن كان وق مريه رأوا لسجت يد فرمين حر لجوف تخب زراء فرمين يكبدوا يلد أخزين وكون أخوار قاطنا ممدا أو لشأن جوانج بين يزيد وحشويتهم هل سندل هزناهن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 زوجة أولي شاءنا ببتت بقي خوي النهاط وياخذت في مكان لفرموديك وفرموديك ترجع وزيها يا براستي. بلامن قال ورجع. طوال راح تار عديك زول لروان في الله عليه وسلم. روت يرو داني أولي شاءنا بخري. برضو ما يميزنا صحيح كده رضى الله عنه تي خوي نبيه. أولي شاءنا جولان دوجار على في الله عليه وسلم شش فرزای کریسی در قصایریا بلان بی نشان کان ندوفرموده که داله ایتری جواب اند رانی خوشهای است. اما کاله ای که چندار طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون می‌کنیم. فرمود في ما تذکر می‌کنیم. فرمود که ما تذکر می‌کنیم. فرمود که ما تذکر می‌کنیم. فرمود که كان قالوا می‌کنیم. فرمود وإثمان بعثي قيامات غيني في مريكوة صلى الله عليه وسلم قال فرموين إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج وثلاثة قصوف خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب واخر ذلك النار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم يا الله عليه وسلم فيرموي لولا أندا الله سيحسب دنيا التي أشادت عن نبينا عشان فيرموي دوقه ودجاله دابه وخلاتني خاله خر مريم صلاة السلام يخوض السربين ويأجوج مأجوج وسير روتون رونه لخوان رونه عوار رونه لدوجي عرب وفمن كتئي وأنش أفريق اللي يمدل أشي بنا بأخوي جورا خالكير راو ولا يثير عندك عرماي مثل الحماسة هذه جلته وزارحنا تي خواديبه ما بس عن تبي فالمكانة أمز على الأرض تسي بكت جوعا دام مشي وازن لي كاني في شخص ولا يثيران وقفت الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خصم من مصر وخصم من المغرب وخصم من الجزيرة العربية كما أنك وتعيدها تبون نفس المديا كم دا والدخان والدجال ودابة الأرض يا جوج وما جوج تروح من مغربيها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس وفي رواية ما تلبس هي روايتي تبدأ أفنى والعاشة النزول هي مريم. بلبراني برزق وشرب اسم. لا أفهم ديانتي وصص صلماك أنها ما صح أبي رضى رحمة الله لك. فزائجين كريه سيدي غفاري وما نجارتهم. بل أن تسيبخي شو عنده وعطاك وأولك في بعثين صدقوا توم. قيامتنا بهكذا دنيا شان الرؤى داع. روتون يدلخور على ثمانية شان الجول الثاني راطون یک نخوان آوا راطون یک ندوجی عرب دوکال دجل دبی زوی شامیان که بی نصیباتی هنگام بوده تا به سری باشند. مجازو مجاز و الله عادمی خوان نخوان آوا و عدن عدن کشور کلمان دفتر بحثی شجوره نشان زادن. افراد در عشاد و حاوی کوش بیکافن آب قوای جودا ولاروایتی چیز از افراد دیمینیان دابازینی ایسای کوی ماریما سلامی لا مو براني خوشويستم خوشكاني مندارم بو ماندار کي ساولاني كه غمري خوشويي تش ماش الله عليه و سلام لجيرانوي او نيشانانه تر تي بكانه تاراتوكوي مله نرگي كه بيني اوسونه له پر مدكان تر تي هندي كه ماندار کي خوشويي خو يكرول كرد متاي فچو بعد ما در هميانو دوايي تي دادم بو مونا محمد مهدي عليه السلام قيص دجال دي امال لبر كن ان شاء الله زوته روديات باراستي لما يكاد كروداني أوقع <تصفيق> الجواهر ريدام بأوكو بابوركان تنابخ خوي جود شو من أبلغنا به؟ تعطيك يا جوزو موجودين خوارق خوي ربانامن ده لبرسله خان إذا يوكشور أبناؤه. سونك إسحاق عليه السلام شن كوتوكاني خوي بروضياري نادو أوانك شن من هذا الإسلام بين. هر گوی برای علی خواه شویست. محمدی مهدیلا پیش دادی. که اکنون نشانه قبرکانی قیامت. و ندعا داد جال دی. دعاتی رو بروی اتیر ابن ول لگال شد. مريم السلام. لگال محمدی مهدی السلام. مخوان دیم. داد جال محمدی مهدی. شواعده و حصار خدا السلام. که بد رجی نشانه باتکن کاش خویده. و عیسای کوی مريم از لعخورش 8 داد جال. کسول جیان چه شل فرم دکان دایشاری پیرا. دیت خوارانشون کل جال عطن خوارای داد و فرنشانی حکومت رانی عیسای علسلام خواهید بود یا جوز و معجز دین. حتی اگر اتفاقی اشال ابلین، اتفاقی ترتیبیمکن، با فیصل مدرکانی پیامبری خواهید دید ما صلى الله عليه وسلم کار یک لذت و یک بازیانکه. بالا، هند یک لذتی شال کانی توی کودکان و روزن و داده و غلات میخواهند که آوا امانه بر عطیج واقعی کیوتوی نیه و تا تیپ کردند یا کار تیمکن، یا مجبور بشه وانی خواهی فرقدار ها و آدم داره با پیتوانه، و به هیچ وجه نشان شدند که روداوکام متسبی کرده است. شانی خویی دوست کنم، شانی خوایت رودگر. اگر راست من کرد و پیکامن، آواز پاس است. دایشی خوایت رودگر یا نسرکین. اگر اللهکش من تلوه های خوام روداویده اما در این خوایت من کشکانی ماندم. پیش بو، بو نشانه گورکانی قیامت و برشی سیمی نشانه کان. دین است. یکم نشانه گورکا هاتني محمد المهدي عليه السلام فالمدفح يقاني في غنبري خوشي اسمان صلى الله عليه وسلم أوراقية السلمين من كالآخر الزمان دا لكاتيك داك الإسلام غريب أبي وشريعة إخواله كالأخرى ومسلمان داك شوان ورابر أبن وستاطيز داوين ظلموا التمئي قريتوا الزرداران وسمكاران داكا واندى صلاة أبن حتى هو إني داكا زيواء الخير وشاقي نامين الكجاريك تريب قراته بخوي فانا بخوايفر يا صلى الله عليه وسلم قالوا كاتد أخوه يقولوا الرحمنة أخوه لبندة الصوزة كاني أكاد وإمامه في الشوائح بعزته العظيمات من أبوه كلا سدقت إلى دين زندوه بيته الإسلام وسوانا سلبت أبن وقلاء هل السنة أبو الخير هم في به شرایطی که همو دشمنی کنند حذفیم دینا راستیه که کوک همو اول راستگانیتی پیامبری الله علیه و سلم دیت هدی و قدری خوشه بر انجام گذار آبی شو و سرک السلام او فرمود: آن شب در آنی خوشه ایتم خوشگانی من دارم که بعد لعاتی مهندی او کوچیز زوی زنکانه فرم رحمت اخوانه جشوت اپلی تواتر حرم الله سلیکه فرمود کانی پیامبر اخوات الله علیه السلام بگات اپلی تواتر او باور می‌بندی اخواتنا ممدخه و نکیبر و کفر با او بی‌باغرب و کافر به اخواتنا ممدا. بوی ماش شکانی رو برای فرم رحمت اخوان دهیم. او فرمودنی که لبایی مهدی تو اندلاع لسری بوردین فرم. زیادن لحن جا أصلما تيأ عندها صحيحة وتيأ عندها حسنة وتيأ شان ضعيف من جبرة كما مبيهيزدولي جماعة جيشونة تبليت واتل ما أقولها مزار وقان يوصو بابور زول لو مهدي رضا رحمة هي ثم كأم سليلنا ككسبت وانا تابنا بقايبر رجعش هقول يا زان راو اشكراه وفرمو داكان لتريبا يشاوان بلقو متواترنا فرمي وبعضتش لي افريجا اكان وتواترقاش الالاين زيات اللاكاتج لهادي عينا وسلم داوا وتواترقاش تواتره معنويا فرمي لابد زوري ريكا كان يجي اوازي مخرجا كان يبقى التحابكان وراريكان ولبكان ورحمة اخوالي كما نهاهم امباراتي برجان نسروي كوام كتموج دفيه دراوه مثلا كي تصطوح حاتمي حقبك بشويه تاع يدوش منن ود القوصي سا يماندار ان شاء الله يا ربي اخواده كوتي او زمانا لزرع على في مهدي زارون تمكران برجا ان شاء الله بخاتي غورين او جانا كاني خو بله براني اخو سعيد تم خشاني شيخ عبد الله بن حمد الحمد لله على رضاكم او الصحاباني بجاذب كفر مذكاني سبارة بمهدية الجرامة ترى يعني هيشماري الصحابة كان يمنى عتناوي إن شاء الله شو كبراتي كاتي زورك جدنا وقامنا بس عليين؟ رحمتي شاش علي شماري الكعبة تيجي دار رحمة في خالد الجيش توت بستوشاش فحامي كان عليه السلام وشماري أو في بعانيه سنة إشكال فرمودان عن الجرامة الجيش توت بستوشاش كتب كوشي هم با مسلمان ها دارن، بنابراین فرق میکنه. لوا نه زیادانو کوشی استان. هرچه عکسی روی صنن و مسنده امامی احمد الصاحب بن حبان ومستدرك مستدرک امامی حاکم الشندي صبراتی مهدیقان علیه السلام کمانه تلش داشتند دراو. الان بماند چهند دراو؟ صبراتی دانشی بیترکت عباده مهدی اختر زمان استعو نلعن زمانی با پیکری اسلام که فرمایدی همیان بر عقل مبستیم با أرواح تدروا هذا برهم إن شاء الله يشعر فينا من كباس وانتر كما لا تقلقوا بأن أخوة شعبتهم المعنى شهمية أنوايا كدوا تتحدثون بوما ثلاث بيئته يهد لبرقكاني بيروباري أهل سنة الجماعات إن شاء الله بيئة واني الشيئة كخوي بو مهدي عمادة كلهم بلكو مهدي كاسكي مسلمان يصلح الله في الليلة لساء عقيدي أهل سنة الجماعات خواهی که ولشیر کایت آدنی بکاره پیشتر مسیب و او کرده نه وقتی پاین بیفرمون برام خواهی که ولشیر دایرقتینی بکاره چون که لسانی نفعانی پیشوده جنس سماه دروز بود تکاتش کان شیعون ادیع مهدیانه خوی خوی زمان تغشیمیان کشان نفیس وانو مهدی دورلوانی که خوی خوی با مهدی بناسینه بالکن مهدی علی السلام خوشینه دانه کمهدیا را اونایی مکیم و دینی مقام دت بایدی پیاده أما بني أخوشهي سمكوشكان من دارم لسال إيمان مهدي عليه السلام و بحثني أو مجدا في أدراهي كالله يا إخوة في الرجال ومجدا ما في أدراهي إن شاء الله فعشان دين أسلنا السيخة إيمان مهدي السلام إخوةي دارم فالمدخاني في أغنبري أخوشهي سلام صلى الله عليه وسلم دربارين أول شورتي مهدي قلق زور براسي بوهي ما هو فيها النائع إن كان أنا مناهي اللي يدينين لو أنا إيمان معنى صلى رحمة لفي أغمريك وشيء صلى الله عليه وسلم إجراتك فرميتي المهدي منا أهل البيت يصحر الله في الليلة المهدي لأهل البيت إيمية أخوائي قولنا لشيء داعي ساعزيني بوكارة فرميتي وأبو سعيد الخليزة في إخوال إجراتك في أغمريك وشيء الله عليه وسلم فرميتي لتملأن الأرض جورا وظلما فإذا مليأت جورا وظلما ليضعق الله رجلا مني اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي فيملؤها عدلا وقصة كما مليت جورا وظلما فلا تمنع السماء شيئا سبحان الله فلا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها يمكث فيكم سبعا او ثمانية في اكثر فتسعا فيغماء قططا زي بنا أدي لزول مستان وتربو لزول مستان كنا بخواي فرودجاش. خواي فرودجاش فرمية جودي يا جنيره ناي معيلا ناوي منها فرمية ناي ناي منها الله. وقت لزول مستان كنا بخواي فرودجاش. ا فرمله زمانی آوده عثمان هیچ لبرانی نه ده تو برانی خوش می‌ش. و زویش هیچ لرو کی گل ندا د تو. حودیان هش فر ندا نه. بی اگر ذری خیل نه آن فرمله زن ندا. ل فرموده برانی خوش می‌شم خوشانی معذورم. بوم معذوره که اگر مهدی علی السلام، اوکویه قمری و باقیش نهی عبداللهی و ما ود سلام دارهی حوض صلتن و صلاخه نهی فرموده کرد. ونزل البيت المدخان أوراق الدفاع دخلوك معدلة آل بيتي في أغنبري أخوها صلى الله عليه وسلم ولا نويل فاطميك تي في أغنبري أخوشي إسمانا صلى الله عليه وسلم هل أخو مسلمين دايكم على رضا رحمة إخوها وإبقاءنا جيراتك فيها وضع صنع المهدي من إطرة من ولد الفاطمة معدلة كان وعدين منها ولا نويل فاطمة وسبع لدها الشعور الثالي مع مهدي عليه السلام أبو السعيد خضير ذا رحمة إخواني ومعنى جراتك في غمار إخواني الله عليه وسلم فرميتي المهدي مني أزل الجرهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليئت جورا وظلما يملك سبع سنين فرميتي مهدي لمنون شواني أجلية سبع سكن أجلية يعني شاء الله لوتي أقنية فرميتي زي براكاتنا ريكيب داعت فروري بارعوي كفر ببولة هاوارستنفنة بقوي جورا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 ونا ناظری دکمه بونا و شما به تو کوتاهی کشی بورسر و تو زب بروی تو کامه جوانترین جوری لطان روی کامرو کبستی. اما ناظری فتی ما امادی سلامی خواید بیه. و فیصل مدرکانی فی غماری خوشه اسمال صلّا و علیه و سلم. باشه من دیگر خوشه دین از شنی هات نیمای مالی. دین ما امادی علی سلام نکیودی. سپرداز شنی هاتم ما تی خواید بیه. يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يثر إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشيط فيقتلوكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر الشيخا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فطايعوه ولو حب على الترجي فإنه خليفة الله الماضي ضرعا لردها شيخ المهير رحمة إخوة دي وضرقي خليفة الله زيادة لفرم يعمر يقاطع الله على السفر مير العاصو شواني كان زكته النباتي اكو نقاء اي فراد فامن سيال يعني بيت الشور هل سيان كره فشان فاش انا فاني بو هيك سكننا بيها فاش انا راه شخالف من الرزق وصلاه الدرك جوان كوستنيكتاكوسن على هيك من الاخوه انا خويا فانا بخوي برولكاش فاش انا فاني شي يقول لي من التوبار بو يبعث شي نقدر افنده قدره برمانی ازی حادیث اینی حادیث احمدی خواند بسیار نخذو لسش تیک خوان زیادیت کنم کاموزیات راستی فرموده خمام بوسل منه باشان فرمی هر سعی بینیدم به عتیب دانی اگر بتر بایدش دخوتن خشان دوبرایی خوشهای است چون که او خدیف مهدیا تللم خوای پروتقال داده میشان کردم بیدب کن دوبرایی تصيب والله في بلاد الحرمين كولا تعربي كان الجرببة بس الجربة كان الجشم لخورشين. ما نقولش في نادي كبير قماري خلاص طالما باتي قفري، إذا بات بسر بترجده. خو تأخصن ده،, في ده في الله في الله يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رز منه للمدينة هاربا إلى مكة. فيأتي ناس من أهل مكة فيقريزونه وهو الكاري فيبايعينه بين الركن والمقام الفرمين. أفرمينا أقول كيف هو دالكات المردين في عشاء الدا لنوك أعتدى بياك لخلق مدينة هل دي بلو مكة أفرمي طرش أنك سعني لخلق مكة بزوريه أن الدالة وبزور بأيتي فيه دان لن يوان ركن ومقام دا أفرمي وأول السلام على الله ورحمة إخوة لبجاراتنا التي أغمار إخوة شيئتنا صلى الله عليه وسلم كفرميتي يعود عائد بالبيت سيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببداية من الأرض خص بهم فنابخ ويجونا كسانى فناء بعث برما ببيت فلميع تسك فناء بعث برما ببيت واتكعمة السري في مهدية وكسر فناء كاتي كاجنا كي بيانها شاء الله بديشيش على أن فيها دينه فحصي ذلك مسلمان الآخر رحنا في إخوائي في أجارته لفي أغمال الشيطان صلى الله عليه وسلم كفرميتي سيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم مناعه ولا عدد ولا عده يبعث اليهم جيش حتى إذا كان البيداء من ارض قصف به بخوانا و نجمران اتفاقش اتفاق با یشان هیچ خلقانی بتوان بتوانید بودن او. بلامن از همه سپاهیان روان آگریتسر که اتفاقا کجا نزدیکی بیابان هامیان روشن دارم دیکای سرور کیاس. این ناپالیم قوم بلیز زریا علمه این دلّا. دیگر این بلیز دیکای سرور کیاس. لذا فردانو برای نیاز خوشه بیستن. ولن يوان رقم مقام د على شاري مكبيعة في أدري لا لأنك ثانيك جماعتك مبيشكو تفاق وفرمي بلاملف المديان كتبان غيواتي كا وادركك كبيشر مدي لو سبائك الخور الله توديا لا فرمي فرمي ما بس سرتای درکوتون سعویانی لری خور حالاتو بیافرمیم. لفظان دلایمالی بی بیعدی دریتیه و اتلم کردم. هر وقت بیشتر میگد، آماده با و کم برانی بر زو خوشیم. میکسب رحمتی خوایی و کم فسیر. قل هانا باسیه. ای مشانیم برای فیاضی، انشاالله. محدود سرتای رو وقتی جهاد رول خور حالات بکار و لیش پای کی سایب سواناو بزرگ درود بو خویو بانگو ات کنی انشاالله. ولا سردستي أصبه هذا على آخر زمان تحيبته دا, دا صلاح إسلام أدرته وقال سنديت المدد عاما جيبه كده هربو يشبيه قمت إخواص الله عليه وسلم جخب لتاله واقع كأجر بس البطري يجده خوما اتنسن لو كاع اشكي من دلغا خير كان ايدي مدار و قما قلنا او ديشات و كوديش انا في الطيب اليوم نبدا ان شاء الله كنتي فيني بس ان شاء الله تكون انتوا بوكو ديبي هذا باش يعني خويا ترتيا مدار ديسبيشو دا ان شاء الله غير خويا و تمني واقيدين اجي نتر او دوا نك رو ادن